بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مِّمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ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 فَإِذَا أُوذِيَ فِي النَّاهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنْ آمنوا الَّذِينَ آمَنُوا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 فَاخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَلْقَيْنَا هَٰذَا عَلَىٰ أَصْحَابِ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ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 وما أنتم بمعجزين فِي الأرض ولا في السماء وما لكم من دون اللَّهِ من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتهم أولائك يأيسوا من رحمتي وأولائك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخفتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا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 هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُجُومًا وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّ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 إِلَّا أَن قَالُوا أُتِينَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ صُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُونَ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 إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً دَيْنًا لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 وَلاقَد جَ أَمُّ سَابِبَّيناتِ فَسْتَكبَرُوا فَسْتَكْبَرُوا فِي الأرض وَمَا كانَوا سَابِقين فَكُلًا أَخَذْنَا بِذًا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 سَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ بَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا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 وَلَا يَأتأََّهُم بَغُتَتََّهُمْ لَا يَشرون يَسْتَجلِونَكَ بِالعَذابَ وَإِن جَهَن مَ لَ مُحطَةٌ بِالكَافِرين يَوْمَا يَغْشَهُمُ الْ العذَابُ مِنْ فَووقِهِم وَمِنْ تَحْتِأَجُلِهِمْ. فَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الرِّضْوَى وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُون كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ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 بَتَّة لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ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 والَّذينَ جَهَدُ فِيينَ لَ نَهْذِيًاَّهُم سُغُولنَا وَإِن اللهَّهَ لَمَا